7. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 8. وآياتٍ فيه ثُمَّ ما أعرض عنها ولقد آتينا موسى الكتاب فارغ وَجَعَلْنَا إن رَ بَكَ غيا طل بينَ نَغُ ي مد القيا منت فيه يف من قبلهم من القرون ينشون في مساكنهم إن في ذلك لا kulumi <laughs> يريد عنهم وأن تغير إنهم